أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهدون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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك نشدير هو يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أتاك حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فِيكَ تَكذِيبٌ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هو قرآن مَجِيدٌ